مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائر إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر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 كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أم